وبدل لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان برم دعانا ثم إذا قولناه نعمة من الله قال ما قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة بل هي فثنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم فيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشركوا على لا تقنقو من رحمة الله، لا تقنقو من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم، وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم عذابٌ.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 لا من السائرين.